أحدهما قوله فسبح بحمد ربك والثاني قوله وكم من الساجدين وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية كقوله في الأول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار والايات بمثل ذلك كثيرة وأصل التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء ومعناه في عرف الشر تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله ومعنى سبح نزه ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وقوله بحمد ربك أي في حال كونك متلبسا بحمد ربك أي بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال لأن لفظة بحمد ربك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلا فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال لأن الكمال يكون بأمرين أحدهم التخلي عن الرذائل والتنزه عن ما لا يليق وهذا معنى التسبيح والثاني التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال وهذا معنى الحمد فتم الثناء بكل كمال ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكقوله في الثاني وهو السجود كلا لا تطعه واسجد واقترب وقوله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة وقالت جماعة من العلماء المراد بقوله فسبح بحمد ربك أي صل له وعليه فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام والصلاة تتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس وعلى كل حال فالمراد بقوله وكن من الساجدين أي من المصلين سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الصلاة أو أعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم أنه موضع سجود قال القرطبي في تفسيره قال ابن العربي ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره الله يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيه ولم يره جماهير العلماء قلت قد ذكر أبو بكر النقاش أنها هنا سجدة عند أبي حذيفة ويمان بن رئاب ورأى أنها واجبة انتهى كلام القرطبي وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص على العام هو أهمية السجود لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال كونه في السجود قال مسلم في صحيحه وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء قال المؤلف رحمه الله تنبيه اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه ولذا كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاه وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه الايه ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وابو داود والنسائي من حديث نعيم بن حمار رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يبن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع طاعات من صلاة وغيرها أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين